117. ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا 118. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة 119. إن الله بكل شيء عليم 110. ألم تر إلى الذين نهوا عن 119. ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بإثم واللؤلؤ ومعصية الرسول وإذا جاءوا كحيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يُجْزُونَ اللَّهُ بِمَا نَقُول حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا طَبِ ثَال مَصِير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاه جئتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه ترجعون إن من نجو من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا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 112. ومضاه بما تعملون خبير